أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد وجاءت سكرة ونفخ في الصور ذلك يوم الوحيد وشاءت كله تا اینکه So. ما الرحمن أنا